من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أَجَلَهَا وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون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 حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وَالْأَرْضَ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن له برازقين وإن من شيء إلا وقدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو ما أنتم له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 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال حميم مسنون والجَان خلقناه من قبل من نار السَّموم وإلَّا قال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالقُ بشرًا من صلصال من حمي مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا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 ولكن من الغاوين ان جهنم من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان ان في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني ان الغفور الرحيم وان على بي هو العذاب الالم نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم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 قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الله قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نججهم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا لا هال من الغابرين فلما جاء آل اللوق المرسلون قال إنكم قوم مكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبب المقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لوالمين، فَإِنَّهُمْ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 ولقد العلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين